الحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعلى نبيه بعده وعلى التنزعين لعوا بإحسان إلا يمدين ثم أنا بعد ما زلنا مع سورة النور وتوقفنا عند قوله تعالى وكل المؤمنات يغضبن من أب الصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن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 ولا يضرطن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات وكان سبب نزول هذه الآية فيه ما ذكره مقاتل ابن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جاب ربنا عبد الله الأمصري حدث أن أسماء بنت مرفض كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأذرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله عز وجل وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن الآية فقوله تعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن أي عن حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة الأصلاة هذا قول لعدد من العلماء أنه لا يجوز للمرأة كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة كذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ليه؟ لأن الله بعض وجل قال وكل المؤمنات يغض من أبصارهم كما قال للمؤمنين وكل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجا ذلك أذكى وذكرنا بأن الله عز وجل إنما قدم حفظ البصر على حفظ الفرج لأن من لم يحفظ بصره فلن يحفظ فرجهم ولأن البصر رائد القلب كما أن الحم رائد الموت وأحد الشعراء أخذ هذا المعنى وقال ألم تر أن ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف هذا أمر إيه؟ واضح أن الإنسان يتأثر بما, يتأثر بما يراه قال هذا هو القول الأول أن كثير من العلماء قال لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة واحتج كثير من هؤلاء بما رواه أبو داود الترمذي بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا احتجبا منه فقال النبي فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَ عَمْ يَوَانِ أَنْتُمَا أَلَجْتُمَا تُبُصِرَانِهِ وعم يَوَانِ فَتْحِهِ العين زمع أعمى فهذا استدل به كثير من العلماء على أنه لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة أو بغير شهوة والحديث ضعفه الشيخ الألبني وغيره من المحققين قال ابن كثير وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى رجال إلى الأجانب بغير شهوة إذن يجوز المرأة أن تنظر إلى رجل إن كان هذا النظر بغير شهوة أما إن كان بشهوة فهو محرم طيب لماذا قال كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيدة في المنزل وعائشه أم المؤمنين تنظر اليه من ورائه وهو يسترها حتى ملت ورجعت لذا بعض العلماء قال بأن هذه الايه إنما تنزل على النظر بشهوه هنا اذن نقول لهنا اغضضنا من ابصارنا كنا معي وبعض العلماء رد نعم, نعم هذا صحيح ايه هذا في في الصحيح صحيح البخاري التقريب فبعض الماء أجاب عن هذا وقال هناك فرق بين التدقيق في النظر وبين النظر بصورة إجمالية ولا نترك المصوصة الصريحة إلى هذه الأمور المحتملة فإن المصوصة الصريحة كقول المولى عز وجل وكل المؤمنات يغضب من أبصارهم وكما أمر الرجال أمر النساء قال ولم يأتي دليل يدل على أن هذه الآية تنزل على منذلة من نظر بشهو حينئذ تغضب من إيه من بصرها والغزال وغيره قال بأنه الرجال منذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا يخرجون وهم غيروا يعني وهم لم يرتدوا إيه النقاب ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بارتدال إيه النقاب فلو كان النظر إليه محرما كما أن النظر إلى النساء كما أن النظر إلى النساء محرم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لأمر النبي الرجال بأن يحتجب وأن يرتد النقار هذا إيه كلامه وبعض العلماء استدل أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل ان كان النظر بغير شهوة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انتقلي فاذهبي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابتي بعدما أمره بأن تعتد عند أم شريك شريك فتحي أشيل فقال لا تلك مرات يغشاها أصحابي انتقلي واذهب عند ابني أم مكتوم فإنه رجل أعمى طبعين عنده ثيابك فالنوي في شرح لهذا الحديث قال وهذا الابتبلاب ضعيف لماذا لأنه امر فاطمة بأن تعتد عند ابن أم مكتوم ولم يمر بأن تنظر إليه إنما العلة بأنه رجل أعمى فلن يعني ينظر إليها وكذلك تستطيع أن تغير وأن ترتدي ملابسها دون أن يراها إيه أحد وما في الحديث دليل على أنه يجوز لها أن تطلق وأن تنظر إلى ابن أم مكتوم حتى ولو كان يعني إن كان بغير إيه شهوة واضح لذلك المسألة محل نقاش ونظر بين أهل العلم وبعضهم جعل النهي على ما هو عليه لم يخصص بما إذا كان إيه لشهوة نعم الله... صواب معنا ان شاء الله في المره السبيه نعم طيب لو ظلنا ان من الايه فقط لان الايه هذه فيها مجلدات كلها طب لا انا قلت اهو المساله محل نقاش وجدل كبير بين اهل العلم منهم من يجهل النهي على ما هو عليه لم يخص بما إن كان لشهوه ومنهم من خص هذا النهج بأن يقع المرأة في النظرة أو تقع المرأة في النظرة لإيه بشهور نعم. على القول الثاني لا تأثب لأن أنا قال أنا وقوله ويحفظ ما لا لأ هذه لو أبقى. دخلنا في سورة الأحزاب إن شاء الله عندي همنا ابدأ اكتب في الايه تيشير لتفشير ابن كافيه لا لا لا ولسه المتبقى لدي اول مسألة قال وقول ويحفظ ما فروجهن قال سعيد ابن جبير عن التواحش وقال قتادة والسفيان عما لا يحل لهن لكن المهم ايه ان تفهم ان هذا قول وجيه وان هذا قول وجيه وكل القولين محلوا يعني جدل بين أهل العلم أو محل نقاش بين اهل العلم ولكل قول دليله وإن كان طبعا فد الزريعة من الأول أو لا لعلنا بهذه القاعدة لو أردنا أن نرجح أن نقول بإيه بعدم جواز النظر ان كان بغير شهوة وإن كان بشهوة فالمسألة إيه محل التفاق واضح قال وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال أي ولا يظهرن شيئا من الزين للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه طيب وما الشيء الذي لا يمكن إخفاؤه قال ابن سعود وهذا بسند صحيح كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إيذارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن السيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم يبقى هنا المولى عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما ظهر منها القول الأول قول ابن مسعود أن ما ظهر منها هو الثيابة ان المراه ترتدي النقاب كليتا تغطي وجهها وتغطي يدها و وجهها ولا حرج عري ما يظهر منها ما الذي يظهر منها هو الايه الثياب والرداء الجلباب العباءه وب القول الثاني وقال الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباتن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمه وسعيد بن جبير وابي الشعفاء والضحاك وابراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك اسمع قال ابن كثير وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينه وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينه التي نهينا عن ابدائها هوصل يعني ايه الجمله دي يعني ايه الجمله دي يعني ايه يا مصطفى يبقى ده ايه يا هو رجحان. يعني ابن كثير يقول المقصود من هذا التفسير الوجه والكفيت والخاتب هذه هي الزينة التي نهيت عن إبدائها طيب إيه ما الذي استثني إلا ما ظهر منها واضح إباسيات واضح الكلام اللي طيب ثاني ابن كثير يقول وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها يعني قول ابن عمر وأكريمه وسعيد ابن شبير وابي الشعفاء والضحاك وابي الرهيم النقعي بقولين إلا ما ظهر منها قال وجوى وكفيها والخاتم الثلاث أمور هذه هي الزينة التي نهيت عن إبدائه وضحت طيب ما الذي استثني وهنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فنقلوكم الكلام ونرجح فيناه قال كما قال ابو اسحاق التبيعي عن ابي عن ابي الاحوص عن عبد الله قال في قولي تعالى ولا يبدين زينتهن الزينه القرط والدم لجو بضم الدال واللام والخلخال والقلاده وفي روايه عنه بهذا الاسناد قال الزينة زينتان فزينة لا يراها الا الزوج القاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين ثم الله ممن لا تحل له إلا الإثورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم طيب. قال وقال مالك عن الظهري إن ظهر منها الخاتم والخلقال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكثين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أثماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أثماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه لكن قال أبو داود أبو حاتم الرازي هذا مرسل خالد ابن دري لم يسمع من عائشته وكذا قتابه مدلس وقد عمعنا وغير ذلك مما هي آفات في السند وفي المتن طيب الآن عندنا أكثر من تفسير بقول إلا ما ظهر منها طبعا ما ورد عن ابن عباس بعض العلماء ضعف كل أثر ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية بأنه فسر إلا ما ظهر منها الوجه والكثي كشيخ مصطفى العدوي وغيره كل أثر عن ابن عباد في هذه الآية هو بعيف وذكروا وجه ضعفه وضحك كذلك التفسير الأول هو إيه إلا ما ظهر منها سياب والرداء الكرطبي نقل قولا عن ابن عطاء تقريبا ابن عطية فقال ويظهر لي بحكم الفاظ الآية وهذا نقله أيضا الشوكاني في ففح القدير وأيّبه قال ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينه لكل ما هو زينه ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة يبه هنا المولى عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هذا الاستثناء إنما ينصب على ما يظهر منها دون إرادة منها بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه واضح؟ هذا كلام جميل قال ابن عطية ويظهر لي بحكم الفاضل الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو الزينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه كان تمد يدها فيظهر بعض كفها أو يظهر جزء من فاعبها قال او إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فوالنعفو عنه وهذا كلام رائق الشيخ أبو بكر الجزائري, الجزائري يقول في أيصر التفسير إلا ما ظهر منها أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئا والعين الواحده او الثنتين او الاثنينين للنظر بهما والثياب الظاهره كالحمار والرزاب والع والعباءه واضح الكلام ولعل هذا هو ايه اولى ما يتفصل به الايه شمس القيطي رحم الله في ابواب البيان ذكر اقوال اهل العلم وقال هي ثلاثه اقوال انا لا اريد ان اوثق حتى ننتهي ايه الايه دي لا كانش اي على ايه بالضروره امم لا زينتهن صح المراه ماموره باخفاء كل زينه الا ما ظهر منها طيب لماذا نهيت المرأة عن ابداء الزينه حتى لا تقع الفتنة بهن وإن أول فتنة بني السرائيل كانت في النساء طيب لو قلنا الآن بأن الاستثناء منصب على الوجه والكفتين الفتنة وقعت فإن الرجل لو رأى فدي المرأة قد لا يفتاتن به ولو رأى وجه المرأة يفتاتن به وصله فأنا وقلت بأن الاستثناء هذا منصب على الوجه واليدين الحكمة أو العلة التي من أجلها نهيت المرأة عن إبداع أو نهي الرجل عن النظر للنساء من أجلها فيقع فيها إن وقعت عينه بلا إرادة لأنه منهي عنها وكذلك الحكمة إيه؟ لم تتحقق واضح محل وقوع الرجل في الفتنة والمرأة لو أبدت وجاء وكفيها لا حدثت الفتنة كما حدثت في بني السرائيل وضع الكلام اللي إيه؟ طيب هو الشيء سنقيطي يقول الأهل الأنسي ذلك ثلاثة أقوال الصحها عندي وأقواها هو الأول الأول قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المراد بقوله تعالى ولا وَلَيُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منها قال الثياب وقال القول الثاني والقول الثالث القول الثاني ان المراد بالزينه ما تتزين به وليس من اصل خلقتها ك الخاتم ك الاسوره القلاده ك كل شيء تتزين به المرأة وليس من اصل خلقتها طيب ما تتزين به المراه وهو من اصل خلقتها ك الوجه والكفين شعر هذا لا يدخل ما قال أحد من أهل العلم بجواز كشف شعر المرأة للأجانب ماشي فالقول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقاتها أيضا خليك معي احمد حتى تعيد ما أقول لكن النظر لتلك الزينة تستلزم رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحي فإن الرجل إذا رأى الكحل لابد أن يرى عين المرأة إذا رأى الخباب الخباب اللي هو الحنة التي تتحنى به به المرأة, أو بها المرأة فلابد أن يرى شعرها قال لأن النظر إلى ذلك يستلزم رية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى القول الثالث أن المراد بالزين الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقاتها لقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان قال أما الأول فبيانه أن قول من قال في معنى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد الوجه, الوجه والكفان مثلا توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزين في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة وليس من أصل خلقتها واضح الكلام أن الدينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي فتفسير الدينة ببعض بدن المرأة خلافه الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه طبعا أنا أتكلم عن هذه المسألة في الآية فقط وإلا في هل يجب على المرأة أن تسطر الوجه والكفين أو لا محل خلافظ طويل بين أهل العلم تكاد أن تكون كلمة الآية الأرضاء على وجوب ستر الوجه والكفين تكاد واضح كده فأنا أتكلم على الآية إيه على الآية فقط بين من استدل بها على جواز كشف الوجه والكفي ومن استدل بها على وجوب على وجوب تغطيه الوجه والايه قال ولا يجوز الحمل عليه الا بدليل يجب الرجوع اليه وبه تعلم ان قول من قال الزينه الظاهره الوجه والكفين خلاف ظاهر معنى لفظ الايه وذلك قرينه على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمد عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه واضح معنى طيب يبقى هو استدل من نفس الآية على عدم صحة من قال بأن المراد بما ظهر منها الوجه والكثال كيف ذلك الزنة ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصله والوجه والكثال من أصله خلقاته معايا أنا أكمل وأما نوع البيان الثاني القول الثاني هو ما تتزين به وليس من أصلي في القاتل فيضاحه أن لفظ الدينة يكثر تكراره في القرآن العظيم مرادا به الدينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها هذا معنى الزينة في كتاب الله عز وجل ما هو هو الزينة الخارجة عن أصل المزين بها يعني لا تكون عالقة بإيه بجسم المزين بها والقح والأساور والقلابة كل هذا عالقة بجسم المزين بها طب إيه الإشكال هو يريد أن يقول بأن إذا أتانا لفظ نختلف فيه فننظر إلى هذا اللفظ في بقية كتاب الله عز وجل إيش معناه على هذا المعنى نحمل معناة هذه الآية المختلفة فيه. وصله طيب يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه الزينة خارجة عن أصل مزين بها فيا ثياب ها نجعلها الكوفي واضح لانه لما ذكر ذكر الكوفي وغيره مما يكون في الواجه في اليدين وبعضهم كما ترى في اقوال الايه التابعين نعم بعضهم اخرجهم بعضهم اخرجهم طيب وقوله تعالى إن أجعلنا ما على الأرض زينة لهم وقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وضح؟ واضح الشاهد من الآيات؟ طب ميه الشاهد من الآيات؟ اي نعم إن الكواكب شيء غير السماء إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إلى غير ذلك من الآيات العريضة التي ذكرها وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فصروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر السياسة وصله وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخباب ده كلا أنت تقوله هم, هم القولان لكن الآن أنا استبعت القولة الأول بدليلي من الآية اللي هو الوجه والكفاة صح؟ تبقى لي قولان يعني مش شرط تركيب في الكلام يعني. أنا أقصب إيه؟ القول الأول اللي هو الوجه والكثال استبعته بدليم الآية طبق لي إيه؟ قولان الثياب طب ما دي عالقة بالجسم المزين به وكذلك الكحل والخباب فهو يقول أن بعضهم قال هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كثياب والثاني زينة يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كالكحل والخباب ونحو ذلك قال مقيده عسى الله عنه إذا رأيت هذا في كتاب أضوال بيان فعلا بأن الشنقيطي رحمه الله يرجحه قال مقيده أي كاتبه هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان أحد الإخوة يظن أن هذه الجملة يعني رجل ينقل عنه الشنقيط فكان دائما يتعاسب بجنة هذه الجملة يقول إيه؟ لماذا كلما ذكر هذا راجل مقيده يقول إيه غفر الله له الله أستعى ما شاء الله قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهروا القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الدينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة ما ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأزنبية وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط, أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأظهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتال بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة هو تمام المحافظه والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي فاعرف هذا فإنه كلام النفي واضح فاهم مفهوم كده على فكره هي الدم لوجو والدم يعني عدم بضم الدال واللام وهو وكذلك تجوز الدم لو جو وهو المعضد كذلك تجوز الدم لو جو بنام وواو نعم نعم عله هذا ما هو مجرور مختاب الصحه نعم قبل قلنا لمن قبل تكاد ان تكون كلمه الائمه الاربعه على ذلك المؤمن يعني كثير من أقوال أصحاب المذاهب وكذلك أصحاب كذلك التابعون لهذه المذاهب وهنا أنا لم أرجح قولا منهما فنقول الآية لا يصح الاستدلال بها على أنه يجوز المرأة أن تكشف الوجه والكثير ورددت بهذا بيانت أن مراد بالاستثناء إما قوله ابن عطية وهو إلا ما ظهر منها يعني ظهر منها بغير إرادة منها إما أن يكون ظهر بحركة يعني لجلب شيء فظهر شيء من إيه من كفيها أو من جسمها وذكرت لقول ابن عشود وترجيح شخص أمقيطي لهذا القول ولعله له ترجيح وجيه أي سؤال والحديث يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيط هذا حديث ضعيف الشيخ الالباني رحمه الله حسنا الحديث لمجموع شواهده اي حديث اي نعم هذا حديث ضعيف ضعف الشيخ الالباني وغيرهم من العلمات قال وقو... مفهوم يعني الان اذا كنت لك اذكر ما انا الان ذكرت كم مسألة مسالتين اما الاولى فهي وكل مش هل هو كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن هل النهي هنا ان كانت المراه تنظر بشهوه ولا على كلا الامرين طيب ما هو ما هي الاقوى ما هو الاقوى في المساله ما هي الاقوى في المساله قولا واعرفت استبدال كل قول ثم المساله الثانيه بالاستدلال بالآيه على جواز كشف الوجه والاكفي وانا الايه فيها ثلاثه اقوال اهل العلم أبو. ثلاثة اقوال ما هو الرابع هو, هو ابن مسعود وال والسياد الاعرج والاعمش اللي هو وجهها وقضيها هو يعني معبس وجهه طيب وقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها عندكم ايش؟ بيقات بيقات الخاتمه زينه طباشر قولين زينه ظاهره وباطنه صح لا لا ما هو مجمل الاقول هذه ما سرت يعني تشيل ده وبعدين في نزود عليه لا فاهم هو هنا الزينه زينه ظاهره وباطنه كده اللي هي هي الباطنه هي والقصر والضباب والكلام والقول الثالث هو في امتحان في اول 20 آية في امتحان في اول 20 آية باكسرت المرة ان شاء الله في اول 20 آية إن شاء الله واضح امتحان لابد ان يحضره الجميع واضح في المسجد هنا ان شاء الله يكفيني انتفع بكلام ابن كثير فقط واضح ممكن امتحانك كذلك ان شاء الله ممكن تاخذ الكتاب يعني التعليقات البسيطه اللي معلقه تنقله عندك ممكن تحمل الملف ده ان شاء الله يا ولد اشي نهايه فقره باقي مره ثانيه ان شاء الله مه. لا اكتبهم قالوا قوله تعالى وليطربن بخمرهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها ضيقات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطت آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي غطى به رأس وهي التي تسميها الناس مقانعة كانت نساء الجاهلية لا يجعلنا شيئا على صدورهن جيوبهن هي الفتحة في نهاية القمير وهي التي تكون في محل القلادة من الصبر فكانوا يمرون بين الرجال كما قال ابن كثير مستفسحة بصدرها لا يوريه شيء لا يوريه شيء وربما اظهرت عنقها هذا الايه العنق وتوائب شعرها واقربت اذانها فامر الله عز وجل ان المؤمنات ان يخالفن المشركات فقال وليضرن بخمورهن على شعرهن قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني على النح والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأولى لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بهاك المروض جمع مرط وكثاء يتذر به قال وقال أيضا أي البخاري بسنده أن عائشة رضي الله عنه كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواس فاختمرن بها وقال ابن أبي حاسم بسنبه عن صفية بنت شيثة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضله وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جوبهن انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويطل الرجل على امراته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن مرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا أي نساء الصباح فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان معتجرات يعني مختمرات وهذا راضح في رواية البخاري لهذا الحديث والعلماء يستدل بهذا على الانتقاب يقول محمد بن حسن الشيباني في كتابه المنصوط لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض العمانة على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعجري للنساء وهو أن يلفه حال وجهه كان الله علم المعنى الذي يصلني أن تجعل الخمارة ثم تلتحف به فيكون كالمقنعة واضح و بعض العلماء قال المراب بالآية تغطية الصبر والنحر يعني سبب نزول الآية فإبن كثير هنا والقرطبي الشيخ سنقيض في أبوال البيان قال المراد تطر الوجه ولا تعارض بينهم فإبن كثير والقرطبي قال إيه تغطية الصدر والنحر تغطية الصدر والنحر أحد مستزمات تغطية الوجه قال وليس في تغطية الصدر والنحر انتثاؤ تغطية الوجه ومن عمل بتفسير التنقيطي عمل بتفسير القرطبي وابن كثير لان في هي زياده باية. <تصفيق> طيب كلام هنا الكلمه معتجرات فمحاضر بن حسن يقول لا يكون الاحتجار إلا مع تنقض هذا معنى الكلمه اللغه مثلا نعم كذلك يقول حافظ بن حجر فاختمرنا أي غطينا وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها على رأسها وترميه بالجانب الأيمن على العاطق الأيصر وهو التقنع وصل الكلام معي وقال ابن الجريد بثنبه عن عائشة أنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول وعليك السلام عليكم لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به هذا معنى قول إتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن والجيب وفتحته الصبر واضح واضح الحديث فاعتجرن بها وصلينا الصبح وراء النبي صفلما مواتجرات كأن على رؤوسهن الغربان واضح كلام طبعا أحديث تحفظ انا لا أخرج عن ابن كثير لكن كما أقول يا كثير فكلام ابن كثير وحفظ لا كل روايات لكن أن تحفظ لي رواية الأم في كل إيه؟ في كل آية إذا ذكرها ابن كثير طيب قال وقوله تعالى وَلَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ لِبْعُولَتِهِنْ وقرر الزينة لإربافها بما يجوز للمرأة أن تكشفها وأن تكشفها من المحارب يبقى هذه الزينة تكشفها المرأة لمن قال إلا لبعولتهن اللي هما لإيه الأزواج أو آبائهن أو آبائ بعولتهن آباء من؟ آبائي الأزواج أو أبنائهن أو ابناء بعولتهن أبناء الأزواج وإن سفلوا او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج واضح ما هي مواضع الزينة بعض قال مواضع الزينة هي ها ها ها ها ها مواضع الوضوء بما فيه الشعر وضعت يعني يجوز لأبيك أن يرى أن يرى, أن يرى شعر مراءتك أن يرى مواضع الوضوء منها بضع يعني جعلها بهذا الضابط وإلى موضع القلادة وهناك بعض العلماء قال قا... نكتفي بهذا <تصفيق> <تصفيق> ولكن من غير تبرج يعني بعض نقل ان للمراه يجوز ان ترى من المراه ما فوق السره وتحت الركبه وان العوره فقط هي ما بين السره الى الايه الركبه مرأة <تصفيق> ده, ده قول لعدد من العلماء لكنه ليس بالراجح يعني على ما رجحناه قال كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لا لأن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج وقال ابن المنزل بسنده عليك السلام عليك عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائ بعولتهن حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال في هذه الآية طب لماذا قال لأنهما ينعتان لأبنائهما يطفان المرأة لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم أو الخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره وب طب هو هنا قال إيه لأن العم والخالة ينعتان المرأة لأبنائهما معنى ذلك أنه لا يجوز لأبنائهما للمراه أن تري العم والخال موضع هذه الايه الزينه والقرطبي يقول والجمهور ايوه جمهور العلماء على أن العم والخال في جواد النظر لهما الى ما يجوز لهم العم والخال ك كما ذكر في الايه في الايه وليس في الايه ذكر الرضاعه معناه يحرم من الرضاعه ما يحرم من الايه من النسب وهو كان على ما تقدم وقول واضح كلام وهذا الاسناد هو عن الشعبي وعكرمه اسناد بعض لمابعثه اي نعم كما ذكر في الايه فالعم والخال محارم لمن للمراه وقوله او نسائهن لو دخلنا ننتهي نفتقي بهذا ونكرم المرأة قدر إن شاء الله ونكرم الله خير